يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا من فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حفيثا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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الزياح بشرا بين يدي رحمته حتىتَّ إِذَا أَقََّتْ سَحابَ فِ قَالَ سُقنَاهُ لِبَلَدٍِ مَجِدْ سُقُنَاهُ لِبَلَدٍ مَجّتٍ فَأَنْ زَلْنَابِهِ الْمَا فَأَخْرَجنَا بِهِ مِنْ كُلِْ السَّمَرَ كذك نُخجور موتَد عل كنت